م و س و ل ه النابلسي ل ل ع ل ه م ن ا ل ا س ل ا ج ي ه Amen.、Okay.